حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائب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 فأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ولم إليك فانظري ماذا تمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعز أهلها ظلا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بلنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ وأيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن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 لما جاءت قيل آكذا عرشك قالت كأنه وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخول السرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله يرب العالمين ولق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 جعل شهوة من دون النساء بلانتم قوم تجهلون.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 الله خيرنا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجين أيلاهم مع الله بلأكثرهم لا يعلمون أمي يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أيلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمي يهديكم في ظلمات البر والبحر وامي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيلاهم مع الله تعال الله عما يشركون مَن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يرسقكم مِنَ السماء وَالْأَرْضِ أي لا مع اللَّهِ قُلْ الله بُرْهَانَكُمْ هاتوا برهانكم صَادِقِينَ كنتم صادقين يَعْلَمُ لا يعلم من في السَّمَاوَاتِ في الْغَيْبَ والأرض اللَّهُ وَمَا الله وما يشعرون بَلِ يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا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 فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون